Mmm. -hmm. بكم ملهمي يشد فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتني يا سيدي يا محمد قلب الموتى نم كلما صلي عليك وسلما ذاق الصعاده مرما يا سيدي يا محمد قلب المطي ينم كلما صلي عليك وسلما ذاق الصعاده جدا مغرما، یا سیدی، یا محمد. مهجتي عشق دفين و بدمعتي زاد الحنين بك اهتدي في كل حين يا سيدي يا محمد قلب الموتين ام كل ما صلى عليك وسلما ذاق الصعاده مرما يا سيدي يا محمد قلب المطي يا ام كل ما صلى عليك سعادتا مغرما یا سیدی